يقول الس صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وكان بعض الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم إذا أجنبا وأراد أن يغتسل الجمعة اغتسل أولا من الجنابة ثم اغتسل للجمعة مع أن الغسل واحد يكفي لكن هذا الصحابي كان يغتسل غسلين لأن هو الأولى والأفضل الحديث إنما الأعمال بالنيات والله أعلم يقول